فارتق بيوم تأتي السماء بذخار مبين يرشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلهم مجنون إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَنِيلًا إِنَّهُمْ مَآبِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَقَشَةَ الْكُبْرَى إِنَّهُمْ تَقِنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا مَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَتُوبُوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمين فألا تعالوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن تردون وإن لم تؤمنوا لي رَبَّهُ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم تَتَّهُون وَاتْرُكِ الْبَحْرَ هُوَ إِنَّهُمْ دُونَ أُمُورٍ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُرُبٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَتِ إِنْ كَانُوا فيها فَاكِهِينَ إِذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهُ قَوْمًا آخرين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 الايات ما فيه بناء دين ان هؤلاء يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمن شريك تاتوا بابائنا ان كن كن فاقدين ام خير ام قوم تبع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 إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغي الحميم خذوه فاعتنوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين فذلك وزوجناهم بحور عين يَذْهَبُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَعَ هُم عَذَابَ الْجَحِيمِ ظُلْمًا مِن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَشْقَانَهُ بِرِسَالِكَ لَعَلَّهُمْ يتبكرون não modo tá